بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا ودر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان إنسان يومئذ بما قدم وأخذ، بل الإنسان على نفسه بصير، ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن 119. وإن علينا بيانة 110. كلا بل تحبون العاجلة 111. وتذرون الآخرة 112. وجوه يومئذ ناظرة 113. إلى ربها ناظرة 114. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى